وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًا لتذر أمة القرا ومن حولها وتذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلها أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته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 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَمَكَّنْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۖ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وهو السميع البصير له مقاليب السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصّبه نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشرحين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب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 وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت ليعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يجادلون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم باطلة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد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 مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك, ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا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 ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات, ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرات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 يا شيء يسكر الريح فيضل الرواكذ على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور أو يبقوه بما كسب ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أُتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبصار للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 وَمَن يُغْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنغُرُونَ مِنْ طَرْفٍ قَضِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا ند مِنَ من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم من نكير فان أعرض فان اعرض فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ وان اذا اذقنا ال منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء